بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صف فالزجرات زجرة فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد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 لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف تفأت بعه شهاب الثاقب فَاسْتَفْهِمْهُمْ أَهُمَ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْعَى تَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاء قل نعم وانتم داخلون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الد فَسِلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّ انهم مسؤولون